انت امل من عرفته في حياتي يا صلاتي من حضني واحتويت يا صلاتي من عرفته في حياتي يا صلاتي من حضني واحتويت يا صلاتي يا صلاتي يحييني يا صلاتي هني اللي في ضلوعي ما <تصفيق> ونقف الباب الرجا والمقبلاتي مبقل أنت على الدنيا وجيتها يجيب كل ما يمسد لهاتي في زماني وابتلاني وابتليتها ونقف الباب الرجا والمقبلاتي مبقل أنت على الدنيا وجيتها واصل مع دمعة العين وسكاتي ما عرفت ما تركت ما كنا يا صلاتي ريحيني ريحيني يا, يا صلاتي في, في ضلوعي ما دواء ادمين والخطايا بعض ذاتي ادمين, أدمين والخطايا بعض ذاتي ذنب ندري به ذنب ما دريت زم الكهوة العظيمة اللي خشيتها جم تحتي جمر رويت للاعبراتي من حياة وليد غيت اني عصيتها لنكبر واستغيث عن ثباتي بين بسم الله راسي لحنته لحنته يا صلاتي ya salatim, hani ylli fi zlouyi, duweta. Ya salatim, kelli hayin لتكاخر من عرافته في وفاتي لارتخذ سبابتي مما لقيته لصلاتي كل حي للمباتي والكفن ما يستراه والقبر بيته لتكاخر لرت خط سببتي من ما لقيته والحياة أمست رسوم الذريات وانهدم في الفن يا صرح بنيته يا صلاتي واذكريني يا صلاتي لا نساني بركا من نسيته لا نساني نساني <سؤال> في من عرفته في حياتي من حضنني مريحيني يا Vracederi ve kendi herajamı ve abtism ve vahpat ve nefi daxili məghum aha olanakt məhzani vracederi ve kendi herajamı ve abtism ve